أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا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 قال خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بعثة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها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 وللدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تعقلون قد نعلم إِنَّهُ ليحزنك الذي يقولون فَإِنَّهُمْ لا يكذبونك ولكن الظالمين بِآيَاتِ الله يجحدون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 وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ أَنْتَ فَتَكُنْ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْيَهُ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى